ذو مِرَّةٍ تَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَامَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ نَيْتُمُهَا انْتُمْ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِيَّذَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ 112. ولقد جاءهم من ربهم الهدى 113. أم للإنسان ما تمنى 114. فلله الآخرة والأولى 115. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشئكم من الارض واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرىيت الذي تولى واعطى قليلا واكد اعاده علم الغيب فهو يرى ام لم ينب بما في صحف موسى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 وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وقوم لوط من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه تاهوا فغشوا ما غشوا فبأي آلاء ربك تتمران هذا نذير من النذر الاولى اذفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا